فوق صوت النبي ولا تجهرو له ولا تجهرو له بقولك جهل بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنتم لا تشعرن إن الذين يغضون أصواتهم درسون الله الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأمر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أن صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا, فتبينوا أن أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله وأعلم أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وَقَرْنَاهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَبَلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَ الْعَاقِبَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تُطَع فَإِن فَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنصُرَ إِلَى أَمْرِ فَإِن اصلحو بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسترقون ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنافذوا بالألقاب سال اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبر فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَلِّمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَانِبُ كَثِيرٍ مِنَ الْوَلَدِ إِنَّ بَعْضَ الْظَّنِ إِتْمَ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 من ذكر ورسا وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم من عند الله أفقاكم إن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا شيء إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْوَشِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ